وكلا هم رئيزة فيه ريابة إنابة المنذب عن الواجب قال في أبو الدين رحمه الله تعالى ويتمهد الصرق بين إذاء ما رئيزة الواجب عن الواجب وبين سعين الواجب أربع المساين قد يتعين أن ينصرق بينهما قال سياب الدين ان قرره احله الله ويتمهد سطح بين ازاء ماثي واجب ب الي واجب وبين تيين الواجب دونك ف بينه وبين المستحب مكان واجب وبين التيين تيين واثنين تميز به او تيمين دونك وناكم عق بينه بين طييني الوادي بين البندوبي وبين وضعي عند مندوب مكانه مسائل المساله تقول العبد لا يؤم في الجمعات او لا يذهب الى جمعه يصلي الجمعات اذا ثقال فقط او او ايلا فراني وونجم علي حيناحدهم عن الاخر لكن امامته امامه العبيد ليس به هذا القبيل امامته في الجمعه في الجمعه امامته في الجمعه العبد يصح ان يخلي اي ينام في صلاه متخره ان فاته الجمعه فدا واذا فاتت الجمعه هل امامه الجمعه كصلاهه ام لا ليس ليس ليس استيمنه طول اتى صار في جواد اتى صار في الهى صارت وجائزته وابى هل نقول احسان فيها في هذا التعيين او فيها ان يق تدخل اذا في اثقال ولا تعيب وانما فيها لا. لأن العبد لا تريم عليه الجمعة لما كان ستريم عليه الجمعة فقط عليه فقط عليه الجمعة فلما سقط عليه الجمعة لا يجوز له ولا يفحه أن يكون إمام فيها لأنه إذا كان إمام فيها فقد وضع فقد وضعنا المندوق في مكان ودي. كيف كان ذلك كيف كان بينا الرجل العبد والمراهقه والمسافر اذا كانت امامتهما مخالفه لخرفهما للجمعه يوم الاثنين المساله العبد لا يقوم في الجمعه لان المذهب ان المسافره لا ياتى به المتارف اللي هو فته المفتريق آه... ماشي يعني لما يوصل بيت النافله لازم يصلي وراههم ظهر شخص يعني يصلي النافله حتى يصلي الظهر فلانة يعني انا هكذا انن ذلك ترى تقول عائد ان صار العافيه بالنسبه له فاذا حدث العض به حر فقد هذا وقع فقد حدث الposterior بين متالفين فالمتالف بين اقتدى قد اقتدى هو سري لويه لأن الحر صار الجمعتي واجب عليه والعبد صارت الجمعتي غير واجبة أما صارت هي صحيحه لانه اي عباره زيها انها انها يبقى لذلك دي ارث وانما ادس الى الى المريخه هو هو امامه اتوجد في دي المفترض هي التي متنسيه بالنسبهتين دي ما هو لا بد في جمعه لان المذهب ان المسترده لا يتم به وكذا يؤم لا بدوا يا ام المؤمنين لا بدوا لانه اذا حضرها صار من اهلها اذا حضر صار من اهلها ووجدوا هذه بالشريعه السنيه ووجدوا الشورى القاعده انما شرعه النبلاء اذا شرع هي اذا اسرحوا تدفعوا الاجابه خلاص بلا ايجابه اقامته الظاهرني مقام اقامه النافذه رقم 15 لانه واجب علي ما دام خلاص يعني حتى يقول المخالف وقالوا بي بجواز امامتي في الجمعه صار المستعيده ثبت ان المستعيده بين المستعيده مصباح العبداله انما الذي عند الوفد الرساله دي شيخ امامتي للعبد اللذين مفطر ايضا مفطر مفطر لئن التبار عليه قالوا ان الصلاه في غير وجبه عليه الجمعه غير وجبه عليه الفطر وجبه وجبه عليه فخرف اخذ عقد اخذ اهتمام المستهلكين المختلفين آه بماذا اذا نظر اليه في اذا نظر اليه في بحركه بحركه على الابدكس اصبح ارجع ارجع الامر الى اهتمام المستهلكين المختلفين اذا ما عن هذا بينك بينك حرام لا عموم وخصوصا ليس حرام لا عموم فهي العبدي. فمن حيث عمومها هي واجبة عن عدل عبد ومن حيث ان هذه الجمعة لا تجيب وباعتبار العموم يأسمى المفترم بالم... بالمفترم اعتبار العموم ماذا يكون وباعتبار الخصوص يا سي برنما كذا اتبع المستهيض وبين المستهري وبين وبين اخي الرفوف اتبع اتبع يعني المستهري بالمتاسفي وكاري في ابو الدين هذا كان الدين, الدين على هذه المسرحيه هذيك كل وجهه لقائلا بان لا تصح العقد لان في اقتداء واقتداء في المستأجر والمتعاقد اذا المستأجر والمؤجر فدينا كل وثيقه لم يقتضي المستأجر بالمستأجر وينما قصد قصدها المستأجر هذه نبدا اذا نظرنا الى أن الى ان واجبة ان ذكرت في عمر الصلوات فقد اصبح مقتذين اصبح المقتذل المسترد وبين لا المسترد المتنافي واش قال ابو الدين شهاب الدين باش يخفض بين الخلاف وكا خلاف كل واحد له ذا الاسم ماشي كل واحد له ذا الاسم يعني كي كنت له ذا الاسم ايه شهاب الدين يخفض بينه قال هيا الدين هذا الذي قالوه من أن العبد عليه الكبيرة الإحرام وهي أعم من أن تكون بظهرين وبجمعتين فإذا صل الجمعة تبقى تخصصها وذلك الخصوص غير واجبا عليه والعموم هو واجبا عليه وذلك الخصوص غير واجبا عليه والعموم هو واجبا عليه ومن تلك الكزيات الصحاديات إمامه فلذيبهم فيها من أركان الثلاث من رفعين وسجود يعتبر فيها هذا المعنى يكون العبد قد اذى بخصوصه وذلك غير واجب عليه ومهاد ان سيده تذود اذى بما لا يجب عليه والجزء الخاصه والعمر واجب عليه فقد يتم المثنى دراسه في هذا اذا لا ما ارتح ارمجه ارتح عدم امامتي لان خصوصه لانها تخفيفه الان العاده يا سبارو لا يا سبارو الوجع انا في عيوني بس سيده اصبحت تخفيفه غير واجبه اصبحه منفذه رحمه الله هو اللي يوصل دخل بقى هو وصل له يدي الامر هذا اذا لو دي امامتي العاديه اللي حكي اللي وعده هذا هذا اللي كل معي شو صار ده جاش لي انت عاشر. كل شيء بالنسبه لك ايه قراب ده يعني شو راك؟ شو صار؟ صار مش راك يا الامام ثمانية الامام ثمانية يجمعوا قال يريد ان لا كان لا فسق نكث حسبه لا, لا يقاومه اذا سيحفظ السر اذا قرئ هذا لا سيستمر حاضر كان يقرؤه لا يحسن القراءه يلحن لا صالحا غير وغير. هذا هذا في... هذا في... هذا هذا في... هذا إمامته في إمامته في الصلاة في الجمعة آه... قد يقول من سرطة الإمامي ذكروا مكلفوا أثم بالهركان و الحكم النعرف و غير ذي فسقين و الحنين واقتدى في جمعتين حر مقيمة عددا واقتدى في الجمعة اقتدى في الجمعة دي. شرطة تدفر في, في الجمعة دي. أن يغزيئ ذو الشرطين وهو أن يكون حر مقيمة العبد لا يخذ الجمعة المسافر لا يكون موجود في جمعهتين في جمعهتين حر مشرق ومقيم ما تحكرش بقى لك حبيبي بقى استصحى انت وجهزوا حياتي قول بسم الله توكل على قلبري قلبري كله بيبرك راحث يعني القول مشهور عنه بعد الا بيديه ملائكه كل صفحه بس هنا في جمعات الحره وخيمه الاجده هذا الذي انتهى الى القرافي انتهى الى القرافي بان بان امامه بان امامه العبدي في جمعاتي في اناره الوجداني في اناره المتنفسي للمفترض في ان المصممه المتائر للمفترض قلتوا عشان قالوا قلتوا يا حبيبي هذا كلامه صارت يعني صاحب الله قلتوا صاحب الاختصاص قلتوا ليهزم الفقهاء هذا لان قالوا بالشروعي وجبت, وجبت. قال قصيده الحر بيلعب ليس في اختصاص القسام المستهب المستهب لأن هذا العب لما شرحه هي هي صارت يوم عادي صباحه جمعه وجبه هذه هي الامر الا استخدم البصائر بالمستار طبعا عليه يداروا البصائر بالمستار يعني صباح هذه اليوم عليه لانه قاعده قاعده مشوار ان ان من دون بس شو رايك واجبات مندوبات الفو و كذلك فورزا كيثاي مندوبات اصول بشروطها هي ذلك للمغرب واجبات العبد بمجرد الشروع في ثركه الجماعي اصبح اصبح اصبح تاس في جماعته واجب ان يقول به ابتداءا المسترف بالمسترف هكذا يقول قد انتقال ابن زمان وصار مستوياً فيه للحر من حيث العموم نعم إنه يقال لم يكن فيه كبيرة في الحرام مستوياً للعموم كبيرة في الحرام لأن كبيرة في الحرام بين ثبات الحر واجبته وبين ثباته للعب دعاء الواجبات فيقال جاز ذلك بناء على أن الواجبة في نيه ان هي صرغه المطلقه او ان هي صرغه في الركعه وفي منها باختلاف وهذا جاء على الصيغه المطلقه صارت واحده في السياق اهل الظهره والجمعه في اسكندريه وعلى حسب يوم عادي كسور ولا حاجه ضروره اصلا في دعاتي لنا قلت يعني هذه اسوال كانه وديه هي هي كانه كي اسلاحوا ديب امامتي انا افدي دي قلت وهذه المساله تقري له داخل هبقال الشيء بي بي يحسدوا يعني الكلام السابق يتناقض الكلام السابق يقول هذا يا قوتي صاحبك هو يجيز امامه ان افدي للحر في يقول المساله توضي هنا بخلاف اخر لان الثلاثه الواجبه عليهم شيئا والمشابه ولابد المراه لهم التعيين يعني هم مخصوصين الظاهر ظاهروا هذا أن هذه المسألة على هذا القول من باب إجزاء مارس الواجب عن الواجب حسدت تعين هذا لأن تعينهم ماذا يسمى؟ تعينهم من إصارة الجمعة لإمامة إصارة الجمعة ماذا يسمى؟ يعني كانت جمعته غير واجبة عنه واجب عنه ما هو إصارة ولكن لما اي جمع عاده ما اخبح وجبته اصبح وجبته يقول لا القائل الاول يقول تقرئ نفسه هذا هو واجب ولا عند هو فاس بحثيه يا استهياء فيما تو المختار بمترفي تلك السياره ما هذا نبي له سياره في إلى الجمعه في البوكر انا جعل عمرو الى الى امامه المختار بمترفي هكذا وهي مساله تقول بحين ما قال من ان اثناء الواجب عليهم شيء وهم المسافر والعبد والمراه لا هم بل ظاهر هذا أن هذه المسألة عن هذا من باب إجزائي مارس بواجب عن الواجب لهذا بقولهم إنها وجب بالشرع إذ هذا فرح بأنها كانت غير واجبات ثم المشارع واجبت لقوله تعالى وَلَا تُغْطِلُ عَمَلَكُمْ أكل يخد هؤلاء المخانم الذين يخدون بالجواز كما في نوافلك كما في النوافلك وكذلك النوافد نوافد غير واجبه لكن الشعائريه ما ادعو فيها تصلي هو دي بس حتى وانا اصبحت واجبه بس اهي اصبحت هيها ما انا انا قاعد نغذيها ما زالت هي لا اصبحت حتى وانا افحث وجبه بالشروق لان, لأن شرع هم الذي جعلها شرع هم الذي جعلها النافذة فرضا أما قبل الشرع فريثا كذلك فنة العبد إماما في الجمعة دي. لا تزال هذه الجمعة منتوبتها في حقه لأنه لأن هذه بهذه الوجه ليس اصليا اينما هو فارغ فارغ ايه صافت عباره عن امر الى ان الاصل عدم ايامته هذا كذلك هو الذي سائل الى في نوافلك كلها سئلوا الشرط هو في كلها اذا ما استغفر غيره هو في نفسها ولكن هذا هو نفسه تغيرت فدايا تطور بالنسبه لوقت اقرا وانا مغربا ولا عشاء من هي تغيرت يعني وجوبها بشروع لا خرجها عن التغيير فان تقدمت جاهزات القضاء تبين فاذا امتى حاضت فقد بقي يظل صارت مسترينه بيستدعي دي دي بيان فرباونه بيله يا مصيارهه فاينا هو دي دي واجب العاد فلو شاء الله مختاره ولو شاء الله نحتاج دابا خيا يسمى دار غير واجب تو ادي هذا تكون تكون ايمان انا تكون هنا هنا هي خايف وخا يعني لا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 معرف راح الجمعه تبع حقي اي ماي ما تبعي اي وجيبه بين الصلاه دي اي ماي عن ابرايه كان واجبين علي اضراح واجبات علي اضراح واجبات هاي صار احد وقت الصيد اي احدومه كذا أما الإمامة لم تكن واجبة عالية لم تكن لها إمامة واجبة لماذا لم تكن لها إمامة واجبة أصبحت نفذاً فإذا أصبحت فالنفذاً تصبحوا إذا أما تصبحوا في أفزاء الأخفاء بكثرت إذن يقول هناك ضرق بين صالة العبدي الجمعة ستكون خلاحة وبين إمامة العبدي الجمعة ستكون reeda sai hattet nii ير بس 6 7 هذه القاعده قاعده اسمها ان ان ان ان ان ان ده يخص خطه فردي لن افهم في بالضروري ان يكون فقط الفردي لتبييني او دي ل... يربي ل... ل... ل... ل... لي ان كده ايه افضل الاخر